بسم الله الرحمن الرحيم أليس لأمين أنزيل الكتاب لا ويبسيه من رب العالمين أن يقولون السراه بل هو الحق من ربك لانذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق والسماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرض ما لكم من دونه من ولي ولا شبيع أفلا تتذكرون.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 من ماء مهين ثم سواه ونفق <تصفيق> فيه روحه وجعل لكم السمع وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم في لقاء ربهم كافرون قل فكن بلك الموت الذي يؤكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو سراء ذي المجرمون ناكتوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا كل نفس إنه ذا ولكن حق القول من لا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فزقوا بما نسيتم الله يوم القيامة. وذوقوا عذاب القلب بما كنتم تعملون إنما يؤمن في آياتنا الذين اذا نكفروا بها قروا سجدا وسبحوا, وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستفعون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعمون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسترون أما الذين آمنوا وعملوا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنثيق لهم من العذاب الأدنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم مما نفت بآيات ربته ثم أعرض عنها إنا من المجرمين معتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا سكن في مرية من لقائه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 ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه مختلفون اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن ان في ذلك الايات افلا يسمعون اولم يروا انا الْمَاءَ الماء الْأَرْضِ الارض الجود فنفرد به زرعا أن به زرعا تأكل منه أنعامه وأوسهم أ فلا ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين يقرون فارق عنهم وانتظر إنهم منتظرون